Bismillahi r-Rahmani hatta وَمَا أُمِنُهُ إِلَّا لِأَعْبُدُ اللَّهَ نُخْبِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُكْفُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ قَيِّمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ كِتَابِ وَالْمُشْبِكِينَ فِينَا دَانِ جَهَنَّمَ قَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَلِيَّةَ إِنَّ الَّذِينَ ما أكه قيد البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار طالبين فيها أبدا رضي الله عنهم رضوا عن لا لكل من قس يربه